book 2 100 100 присловки ظروف الظروف مش راس ايش حصل مره لم يحصل قط حصل مرة لم يحصل قد بريس شراس برل هل حصل لك مرة أن كنت في برلين هل حصل لك مرة أن كنت في برلين اشتتن لا لم يحصل قد لا لم يحصل قد كت. أحد لا أحد أحد لا أحد أتعرف هنا أتعرف أحدا هنا nie لا لا أعرف أحدا هنا لا لا أعرف أحدا هنا أشتأ وش نية؟ ما لم يعد مازال لم يعد زستانت يتو أشتدها؟ هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ نية نزستانم تو أشتدها لا لن أبقى هنا لاطول بتاتا لا لن أبقى هنا لأطول بتاتا شيء آخر لا شيء أكثر شيء آخر لا شيء آخر أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ a tu rýd, an ta šreb áchar? Nie, neprosím si už nič. La, la urýdu eia šeian áchar. La, la urýd eia šeik áchar. Už niečo, ešte nič. Šeikon şey chasal, lam jechsol. Šeik chasal. لم يحصل جنيت هل حصل أن أكلت شيئا هل حصل أن أكلت شيئا لا لم يحصل أن أكلت أي شيئة لا لم يحصل أن أكللت أي شيءئ ещё никто ما زال احد ليس من احد ما زال احد ليس من أحد تصى ещё هل ما زال احد يريد قهوه هل ما زال أحد يريد قهوه لا